الله ا ر ح م ن ا ر ح ي م الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على نبيه ا م ي ن تمر ا ل د ع و ة ب ف ت ر ة ع ص ي ب ة فهي تكاد تكون م ن ع د ي م ة وذلك ل أ س ب ا ب عديده ة لعل شيخنا حفظه الله يسلط الضوء على بعض هذه ا ل أ س ب ا ب ويرشيدنا إ ل ى الحلول المناسبه ة الدعوة فتية من أن أول الأسباب لا تزال ف إ ل ا م ن ذ عقد من ا ل ز م ن أو أكثر أن أغلب بعد تمثت م ع ا ل م ا ل إ س ل ا م في ا ل ب ب ل وذلك ا د ا ن ت ط ق ه ا ل و ا ل خ ر ق ا ل ص و ف ي ة ف م ا خلفه ن ظ ا م فما السابق هو و ت ج ي ه ك م ش ي خ ن ا ل ل د ع و ة ف ي ب د ا ي ت مسلم ويقول ان هناك افضل من المنطقه أ م ا بعد ل ك ت ق ص د ب ك ن ا ل د ع و ة تمر ن ل ة ع ص ي ب ة في ت و ن ا م خاصة وليست في كل البلاد ل أ ن ه ا تكاد تكون م ن ع د م ة ل أ ن ا ل د ع و ة في غير بلاد تونس ك ث ي ر منها ظاهر ا ل ح م د لله لكن ا ل ح ق ي ق ة ما رد ذلك في ظنه يعين عند الله في ا ل أ ص ل هو الذنوب هذا أ و ل مشكله الذي يواجهنا وهو ا ل أ ص ل وهو ا ل م ش ك ل ة الرئيس ل أ ن الله تبارك وتعالى يقول ما أ ص ا ب ك م من مصيبه فبما كسبت أ ي د ي ك م ولا شك أ ن كون ا ل د ع و ة م ن ح س ر ة أ و م ت أ خ ر ة أ و ض ع ي ف ة أ و شبه م ن ع د م ة هذا يعد في المصائب و ا ل ذ ن و ر هي أ س ب ا ب المصائب لذلك بلاد الإسلام كثير نراحظ من في أ ن ا ل د ع و ة قد تسير ب ر ه ة من ز م ن سيرا طيبا في ظاهر ما يكون في أ و ل الامر ثم إ ذ ا بها تضرب وضرب ا ل د ع و ة ليس أ م ر ا جديدا ل أ ن الله تعالى يقول وكأين قاتلوا ربيون وهمن وضعفهم استكانوا كون يدعو وجل كثير نبي سبيلهم الذي يضيق عليه من معه فما معصارهم إلى الله عز وجل يضيق عليه ويضرب ويهان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ساحر وكاهن وقيل فيه ما قيل من المقالات لا تخفى عليكم وهي في كتاب الله عز وجل كل ذلك معلوم لكن لم يتوانى ولم يترك الدعوة ل يترك الله بل استمر المصيبة بل هذه في ذلك لكن المصيبة لما تكون تعالج أخرى ألا وهي الدعوة لا شك أ ن ا ل د ع و ة سريا من ا ل د ع و ة في سبيل الله كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث سنوات في م ك ة لكن كون س ر ي ة توجد لما توجد ا ل د ع و ة ويدعو الناس إ ل ى الله عز وجل ولو سرا وكونها تموت تماما بدافع الخوف هذا الحقيقة علاج مصيري مصيري مصيري مصيري مصيري وهذا لا يصلح والحقيقة لمصير يصلح مصير أخرى ن ت ع لان م من السلامه إ ن ا ن ك م دعا ك ل ا كلما كان ا حفظ ل ل له لأن الناس ي ع ت ق د و ن لأن السلامة ت ك و ن في عدم التعرض للناس ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله ل أ ن ك اذا ما دعوت لا تجني من الناس الردود و ا ل ق س و ة و ا ل م ت ا ب ع ة و ا ل م ح ا س ب ة لا سيما إ ذ ا كان م ق ص و د بالناس من على ر أ س الناس وهم المسؤولون الحكام ومن يلوذون بهم هذا المعروف عند الناس يظنون اترك تترك سلم تسلم يريدون ان لا تدخل في ن ا ل د ع و ة حتى ما يمسك سوء وهذا هو د ي د ا ل ع و ا ل نفسك ع ل ي ك نفسك و ا ل ن ا س كن كالناس حتى في تطبيق الشريعه على نفسك ف إ ن ه م يريدون منك أ ن تترك ذلك إ ذ ا كان ذلك جالبا لك شيئا من الذل والهوان وكتاب الله عز وجل ينص على خلاف ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يعطمك الرسول ما فما بلغت رسالته والله من الناس أنزل بلغ لم تفعل بلغت ربك وإن من من رتب الله عصمته له من أ ذ ى الناس على التبليغ فدل هذا على أ ن ك بقدر ما تبلغ بقدر ما يتبعك من الله حفظه وعصمته ومنه قوله تعالى قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه متحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ف ت أ م ل و ا لست أ و لن أ ج ا ر ولن أحفظ إ ل ا إ ذ ا كنت أ ب ل غ إ ل ا بلاغ من الله ورسالته إ ل ا إ ذ ا كنت مبلغا ونبه على هذا ابن س ي م ي رحمه الله نبه ع ل ي ابن كثير تفسيري عند قوله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا الا الله ثم قال وكفى بالله حسيبا الله حسيب أ ي ح ف ي د والله مدافع فرتب قوله وكفى بالله حسيبه على الذين يبلغون والعيش في هذا ك ث ي ر ة جدا ولهذا ف إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح ا ل ح د ي ب ي ة رضي بتلك البنود ا ل م ج ح ف ة في حق حق أ ص ح ا ب ه و ا ل ظ ا ل م ة لهم قبلها ل أ ن ه كان يقابلها فتح باب ا ل د ع و ة الا وهو السن يعني إ ن كان تقبل بهذه الشروط التي منها لو أ ن أ ح د ا من المشركين أ س ل م وجب عليك ان ترده ل أ ه ل ه الكفار ولو أ ن أ ح د ا من المسلمين ذهب إ ل ى الكفار لا يرد الى المسلمين ويمنع المسلمون من العمره في هذه ا ل س ن ة و إ ل ى آ خ ر ه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة م ع ر و ف ة لديكم فيها ظلم المسلمين وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم على مضض وكان أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى انهم يكونوا كما يقال اليوم ا ل أ غ ل ب ي ة الساحقه ة يعني قد غضبوا لذلك غضبا شديدا ي قد ق غضبوا غضبا ب ولم لذلك ل فقابل لماذا لأنه سن والسلم ما ضمنت بث الدعوه لماذا ينتصر ا ل إ س ل ا م لاننا متيقنون بان يسلموا دين الحق والحق منتصر بحجته قوي ا ل ح ج ة ف أ ن ت إ ذ ا كنت في مجال في ي م د النصراني ن ا د ع و واليهودي يدعو, واليهود يدعو، والبوذي يدعو والعلماني و ا ل ل ا د ي ن كما يقال اليوم يدعو فالمسلم هو الذي ينتصر ل أ ن ه لا ك ل ح ج ة لهم ما عندهم شيء شي. فالمسلم هو الذي ينتصر ه ذ ا مكسب للمسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله ا ل أ ن ه إ ذ ا كان ا ل موضع موضع سلم فسيكون موضع انتصار للمسلمين ونبه على هذا الزهري كما ذكر ذلك البخاري ف صحيحه نبه على هذا س ت ة عشر س ن ة كلها كانت يعني في أ ذ ى وحروب بين المسلمين والكفار دخل في ا ل إ س ل ا م عدد قليل 1400 لما تركوا المجال لذلك الصلح دخل فيه عشره الاف في م د ة لا تزيد على أ ق ل سنتين هذا يدل على قوه ة الإسلام ولذلك اليوم ما يريدون للإسلام ولذلك يريدون ينتصر أن ت ب ح ج الاسلام ي يعني يريدون و م ل على المسلمين وعلى ل س ي ط ر ة ا إ في كل مكان بخلاف ما كان عليه قبيل هذه السنوات كان هناك نوع من المجاملات ا ل س ي ا س ي ة يتظاهرون ب ا ل س م ا ح ة مع الكل مع الجميع ولكن ا ل ح ق ي ق ة ل ي س ا ل س م ا ح ة و ل ي س سلما ولا م س ا ل م ة إ ن م ا هي نوع السياسه اليوم لما صار رئيس ا ل غ ا ب ة وحده لا منافس له كما كان من قبل ك الصليبيون ن من ق ب ا ل ينافسهم الشيوعيون من الروس لما سقط الروس بقي ا ل ص ل ي ب ي ن على ق و ت ه م ف ظ ن و ا أن هذه هي ا ل ف ر ص ة ا ل ت ي لا ي ج و ز أ ن يكون غ ف ا ع ه ا و أ ن ت ف و ت ه م لانه ذ ل ك ل ي و و م ت ر ي د و ان ص ر يكون هناك فرصه لانه يجب ان يكون هناك فرصه لانه يجب ان يكون هناك فرصه لانه ي ج ل ان ي ك و العدوة ه ي هي ا ك ف ر و ة م ا يمكن أ ن يتركوا عداواتهم صلى العافيه و ل م ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ف... لكن كثير من المسلمين لم ي... لا يفقهون هذه ا ل أ ش ي ا ء هي ع د ا و ة م ت أ ص ل ة في قلوبهم ويريدون يؤثروا فيها بكل طرق وقد كانوا من قبل يحركون المسلمين بعضهم على بعض ك أ ن يهيجوا بعض الشعوب أ و بعض ا ل فئات الشعبيه كمن يظنون أ ن ف س ه م مجاهدين في سبيل الله من الدعاه إ ل ى الله يهيجونهم و ي ن ز غ و ن ه م ضد حكامهم ثم يذهبون للحكام ويقولون هؤلاء يريدون ملككم يضربون هذا بهذا وهم طبعا إ ذ ا جئت ل بلدهم قال فضلنا عنا شيء اذا كنت حتى لاجئ س ي ا س ي قبلوك لكن هو راى الكتاب لكن اليوم ما اكتفوا بذلك الحاقد حاقد وبغضه وحقده ب ض ه و وغير ذلك م ن في قلبه من السخائم كل ذلك يدفعه إ ل ى أ ن يتظاهر بالعداوه أ ك ث ر فظهروا على حقيقتهم اليوم لذلك المسلمين أن يجتهدوا في هذا الباب يبثل الدعوة إلى الله عز وجل ويتمكنوا منها وأن لا يسارعوا الخصومة أن لا يسارعوا الخصومة إلى هذا ويتمكن ينبغي يجتهدوا في يسرع يسرع أن منها وأن مخاصمة حتى عز أعدائهم ولو كانوا ما كانوا لانه ان المسلم اليوم ضعفاء ثم كما قلت لكم سلم مكسب عظيم السن مكسب عظيم ندعو إ ل ى الله دينه الحمد لله قائم بحجته ا ل ح ج ة م ع ر و ف ة و ا ض ح ة جدا يقبلها من يستمع اليها رياضنا الذي أنصح هناك أن يجتهدوا أولا في يطوعوها يجتنبوا والإخوة هناك أولا أنصح أن أنفسهم لله العطب بأن حتى التي أسباب الذنوب الله ت ب ا ر ك و تعالى ق و ل ما أ ص ا ب ك من حسن ا ت ن م ن ا ل ل ه و ما أ ص ا ب ك من سياتين م ي ن ف س ك و هذا ا ل خ ط ا ب ل رسول صلى الله عليه و سلم فكيف بمن دونه و خ ا ط ب الله تعالى أ ص حبه ا فقال أ و ل ا ما أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ا ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا و هو من ان ي م س ك إذا ك ا ن ا ل ص ح ا ب ة يخطئ و يخطئون بهذا ا ل خ ط ا ب <تصفيق> ويبين لهم ب أ ن ه م مهددون لبعض ذنوبهم فكيف بمن دونهم في وقتنا هذا وهذا وأنا, وأنا ذكرت من إخواني ولسيما تونس لإخواننا تونس إخواننا السنوات لاحظناه أزمينتها ذكرت ذكرت ما ليبيا الأخيرة مع الأسف تبرعنا بكثير من للشيطان لما التفت بعضنا من أنتم من مع من للكثير لأن للبعض بكثير في في ونسي غيرنا و أ ص ب ح ن ا نحاسب إ خ و ا ن ن ا محاسبه السني للمبتدع مع الاسف لما ان ب ر بعضنا إ ل ى بعض باللوم الشديد و ا ل م ت ا ب ع ة ا ل ش د ي د ة و ا ل م ح ا س ب ة أ ش د ما يحاسب الله عباده فالله أ ر ا ف من هؤلاء ب إ خ و ا ن ه م لما كان أ ن ا قلت يا خ و ا ن ن ا لاحظتها ذ في تونس يعني كانت أ س ئ ل ه ط ي ب ة ي س أ ل و ن مسائل ف ق ه ي ة دينيه و ا ض ح ة وعرف ان هذه هذا قدر ا ل ح ا ج ة حاجتهم ا دعتنا هذا السؤال ثم صار ا ل إ ن س ا ن هناك في تونس يسال ل ل ا ا م ك ي يخرج يصلي ويرجع ن س ه يسأل ما ر أ ي ك في فلان ثم ما ر أ ي ك من يستمع إ ل ي ه وما ر أ ي ك في من انتقل أ م ا م ه و بقي يستمع إليه قلت اليه هذا ا ط ر ق من المحاسبة أنتم لستم ف ذ هذا ه القوة الموضع القوي لستم في حتى تلجا إ ل ى مثل هذه ا ل م ح ا س ب ة بل ا ر أ ف و ا ب إ خ و ا ن ك م ولو كان الرجل ضعيفا وعنده تذبذب احملوه وانصحو ب ي أ ح س ن واتركوه بعد ذلك من المحاسبه ل أ ن ت م لن تستطيعوا أ ن تطبقوا عليه أ ح ك ا م ا ل ع ق و ب ة من هجر وغيره ل أ ن ك م منبوذون م في المجتمع أ ن ت م في المجتمع م ه ج ر و ن ه ج ر و ن من, من. ي ر و ن ت م ز ق و ل صفكم ويهجر بعضكم بعضا وبعضهم ربما لا يفهم ما تفهم أ و ما عنده المستوى الذي أ ن ت وصلت اليه أ و ما عندهم المعلومات التي عندك أ و ربما معلوماتك غير ك ا ف ي ة ب ا ل لي ن س ب ة إ ل ي ه أ ن ت خلاص ع ن ي منتهي عندك فلان منتهي عندك ف سنكون ا ل أ م ر كذلك و منتهي عند غيرك وربما قدمته من حجج لا يكون و ا كافيا ثم يقول له فلان قال كذا وفيه كذا ف إ ذ ا سئل أ ن ت سمعت أنت قرأت لا يقول خبر ث ق ة ومن لم يقبل خبر ث ق ة فليس ب ث ق ة وهو و طيح عليه سبحانه الله ا ل ع ا ف ي ة و ي ن ا ل ث ق ة هذا ا ل آ ن انتم الثقة عندكم يعني في في الثقة الثقة ثقه ة تتلاقون في ا ل م ز ا ك ر ه ي ن ا ل ث ق ة هذا ا ل آ ن قلنا ل ث ق ة الله ل ل س ا د ه أ ي واحد ث ق ة عندكم ث ق ة خبر ا ل ث ق ة و ث ق ة ما يخطئ ما ينسى و ث ق ة ما يكذب قد يكذب م ر ة في ز م ا ن ه قد يخطئ قد لا يفهم قد تستمع أ ن ت الى الكلام الذي نوقل عن الشخص فتقول لا أ ن ا قيل لي ب ط ر ي ق ة ث ا ن ي ة فيتغير الوضع لذلك أ ق و ل ل ل إ خ و ة هذا لا, لا يقلل من غيرتك على السنه ة ذ ذلك ذكرته هذا كذلك ا الشيء لا يقلل بل هو الغير على السنة لأنه تحب ذلك السنة سنة لكنه سقط في شيء أو ربما إنما إخوانا كما ذكرته أيضا إخوانا في ليبيا وإخوانا في الجزائر أيضا الدولة、عليكم. ما كان يقلل بل على لأنه لكنه لم أقول لي قلت تسلط تسلط على سيصلط شيء تحيب في يسقط في في في سقط فقط برك بعضكم بعض هو أو طويل لو مر عمر عليكم ظنك أنت كنت زمن لما اطلقت على غيرك الله يطل عليك غيره عنها عنها أنت د الهدف ف ك لكن ذلك طيب يوصل الطيب يصلح إلى ووصلت غلوم الفعل من هذا ما لاحظوا يتم حصل في ليبيا فتح ا ل أ م ر ب د أ ت ا ل د ع و ة تمشي فانبار بعضهم على بعض أ س ئ ل ة كلها وكلهم ا ل م ي ي خ ض ر و ن بها نفس الاسئله م أصعب الأمر لكن كان الأمر كذلك ا وعنده في ج ز ر أيضا كان ا أ م ر كذلك ذ ذنوب لكنهم لم يعرفوا إنها ذنوب ه لكنهم أنها يعرفوا لم و أ خ ش ى ا ل آ ن إ ذ ان ب ه أن لا ي ع ت ر ف ب أ ن ه ا ذنوب فيزداد ا ل وضعه وتزداد ا ل ش ر ا ك ة أ ك ث ر لذا أ ق و ل ينبغي ع ي ي ن إخوانا في ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة أ ن يغيروا هذا التوجه و أ ن يبقوا على أ ص و ل ه م القديمه ة التي كان ل ي ع ا المشيخ الكبار وأن هذه الطريقة في المحاسب وإيصدقتها هذا、غلو. والغلو في كل شيء مذموم. حتى في الدين كما تعلمون. يعني الكتاب لا للسنة غلو كل تعلمون تغلو مذموم دينكم شيء في في في يعني في وأن هذه حتى غير الحق. لا تغلو في دينكم. الغلو ح ق لا ت في د ي ن كل م ا غ ل كل و في شيء مذموم فيبقى انسان يدافع يحب د ا ف ع ي ا ل س ن ة يدافع عنها لكن يعرف كيف كان السلف الصالح ف ع عن و ن ا س ن أنت ة جيل وقل د يدافعون ل هذا في نفسك. أنت ح ل تقول ا ي الناس عن ل ى صورة واحدة س خ و السنه ا ي م تغير الزمان ا لا ن س ت ق ن في ضعف و ا ل س ن ة م ه ج و ر ة و ا ل س ن ة مجهوله ة ا ل س ن ة التي كانت تقبل سبحان الله ا لو أ زعي ا رحمه الله لما دفن ق ا ل أ ح د أ م ر ه على, على قبره قال كم كنت أ ه ا ب ك دفن هو مدفون ا كيف ف ق ر يقول كم كنت أ ه ا ب ك كان ت عندهم ه ي ب ة يزيد مهارون رحمه الله عليه بعض خلفاء بين عباس كان يريد من أ و ل أ ن ينصر بدعه خلق ا ل ق ر آ ن قال ما منعني إ ل ا حياته ابن هارون كان عندهم هيبه ة اين هيبه ة ي ه اهل ا ل س ن ة أ ن ف س ه م شباب ا ل س ن ة ما عندهم عالم ي م ث ل ه م في كثير من البلدان كيف تكن و لهم هم أ ن ف س ه م ه ي ب ة لكن يريدنا يا ا خ و ا ل أ ش ي ا ء هناك أ ح ك ا م ص ح ي ح ة لكن تطبيقها يكون خطا م لماذا يحصل و أنت ل م تبحث عن اخيك بالقرائن ستعرفها لماذا تبحث عنه بالقرائم لثالة مثلا قل تبحث أنت عنه من أنت عن لي لك لكن لكن سلفين أدلته استداد إذا شمصالعة لانك ع ط ي الدليل أن ن ه ا ق ش م س الآن ت ب ح ث عن الظل إ ذ ا كان شيئاً له ظل فقال له شمس تقوم ت ب ح ث عن القرائن نفس الشيء صاحبك تعرفه معك مع س ن ي ن و س ن ت ن ودينك دينه ثم لما جئتم في م س أ ل ة حول شخص معين اختلفتما رح ت ب ح ث وقال والله صح شفتوا ل ب ا ر ح ه يمشي مع واحد وأول أو أمس ثلاث كان في بيت、لال. وقبل س ن ة سلم على واحد مبتدع واشياء ب بدلون ب ت ك مسكين س ح ن الله فعلها اتفاقا أ و فعلها مدارات او فعلها د ع و ة إ ل ى الله يدعوه احد المبتدعه جيب ت خ م ل ه كل شيء وترمي على راسه ذ ا ما يصلح انت تعرف ما م ث ت بحجه القرائنه ة ع السيد الله بالقارينة الواضحة ب ع ا شبابنا ما يفهم أ ش ي ا ء ه د ي وقد و يكون ر ج ل ث ق ة م ن ي ع ن د ه وليس ث ق ت ي عند غيرك ف إ ن ا انصح ا ل إ خ و ة أ ن يتعلموا الدين أن ي ت أ ن م و ا في ذ ل ك التعلم و أ ن لا يباغت المجتمع ب أ ش ي ا ء ربما هم لم يحكموها بعد أ ح ك م و ا الدين ا ل إ س ل ا م ي تفهموه واعملوا به وادعوا اليه كل ه م بحسبه قد تمتم ط تدعوه س ر ي ة ما يضرك لكن أ ن تبقى تدعو ولا تتوالى من ا ل ح ق ي ق ة ذكرت هذا طبعا للامرين ا ل أ و ل م ع ا ل ج ة هذا المشكي من أ ص و ل ه وجذوره هي ا ل ذ ن و ب و ا ل أ م ر الثاني أ ن لا يتخاذل ا إ خ و ة عن ا ل د ع و ة إلى ا ل ل ه د ع و ا و ل ل ه حسيبكم د ا ف عن ع ك م حفظكم ا ا ل ح الحق ح ك م ة ويبين و د ة و ح د ة وكثير ترى كثير ترى من ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة و الله م و ي ي ن ج ل الإخوة و وضع وقال مغرضون ن نعم ناس فيه لا شك يكون الشر لا شك لكن الكثير منهم فيهم خير وربما ا ل أ ك ث ر ي ة فيهم خير لكن يجهلون وضع ا ل إ خ و ه من حيث استقامتهم على الحق、معرفة. بارك ضياب مصيبة ابن الله شيخ. شيخ س... نقاط العلماء لا شك كما قال ابن سعود رضي الله عنه يكون في القرية عالمان فيموت أحدهما فينط... القرية رضي فيكم شك يكون عنه في فيموت فيموت نصف شيخ شيخ من سعود فأي ف متساين م ت وكان ت مات مات القرية إذا مات العالم القرية في ثم شيء وكان الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب الهجره من بلد فيها ليس كان فيه ا عالم اللهم صحيح بارك الله فيك مشاهد شيخ من ثم منذ سنتين وقد ع ت ح ا ث ة أخرى أ من ص ح ادى ب هذا الفكر وكان ر فرع السلفين في وضع بعض من كما السجون يحسبون السلطة صار الأخوة هذا التضييق يقال حساب لهم ألف بسبب وقد وقد د ذلك في بعض المرات إ ل ى ترك الواجبات كيف يعني, يعني وتضييقها؟ عندي أحد أمرين بالتعامل مع تنصح أحد الأخوة السلطة هذا ما إلا أ ن يصبروا ويصابوا على ا ل ط ا ع ة ولا يتركوا ا ل ط ا ع ة ل أ ن ا ل ح ق ي ق ة هم دليل غيرهم إ ن تركوا فلابد ان يترك من هو أضعف منه و أ ض ع ف منهم واقل علما واقل ا س ت ق ا م ة و إ ن ثبتوا فربما ضحوا بشيء من أ ن ف س ه م لكن سيكونون دليل لغيرهم يعني مثل ما حصل في ا ل ج ز ا ئ ر ش ي ء نفسه ك ا ن ا ل ش ي خ ن ا الله ص ر رحمه أذكر ف ب ه ي ت ص ل و ن به ويقولون نحن في وضع مضيق علينا فيه وفي كذا في يوم كانت الفتن وزادوا على الفتن أ ن ا ل د و ل ة ضيقه على الناس ن المستقيمين فكان أنتم أن كان ا الشيخ يقول أثبتوا واصبروا وصابروا واذقوا ما أنتم عليه فتصوروا لو أن أولئك الإخوة تركوا استقامتهم الظاهرة ك أولئك يقول على عليه لو نبيهم بعض ا ل م س ؤ و ل ي ن الانسان س ت ق ا ظاهرة م كيف ك ي و ن ة بعد إ ذ جسوا ب ض فضعفت ك ي أ ل ف و و ن ذلك ي ت ا ب ع و ن لكن ان ل إ س ا لا ن بد أن يثبت ومن يصبر لما صبى روحه إذا الخير ا ا ي ر بعد ذ ل ي س ل ا م ة وحسن الخلق و ف ر ك للسباب و ل ل ن ظ ا م وغير ذلك حتى يفتح المها الشيخ الأمر من شعيرة عن المنك في مثل هذا الوضع. والله كل حال هي ك ج ه ة ز سبيل الله لانها نوع من ا ل ج ه ا د لا بد ا ل م ح ا ف ظ ة عليها لكن كل ه م بحسبها لا يكلف الله نفسه ع فينسان ا ما إذا عن يستطيع يستطيعين عليك هنكر نفسه نفسك في حدود ما يستطيع. حتى إذا لم يعني تكلف ف س ك ك م ا ق ا ل الله تعالى حفظة الله شيخ حلت ف ظ ا ل ل ه شيخ ح بالبلاد ف ت ن ة ج د ي د ة وهي بعث ق ن ا ة إ ذ ا ع ي ة تهتم في ظاهرها ب ا ل ق ر آ ن وهي تبث التخوف وقد تصدرها أ ح د المبغضين الذين صار يفتي الناس ويرقي الدروس الناس الجهل البسيط الجهل المركب البلاد عالم هذا المذكور العلم البلاد ينتقل إلى لم يمثل إليه يفتي ويرقي يكن في يصير في ويرجع ونحن نخشى أن ينتقل الناس من الجهل البسيط إلى الجهل المركب وبعد أن وبعد هذا في كل مكان يا أ خ ي مع ا ل أ س ف اللهم سارح كما يفصلون على العلم كثر ا ف ت ن ه بهم ع ظ ي م ة جدا ف أ ن ا أ ن ص ح ا ل إ خ و ة أ ن يدعوا الى الله عز وجل كما قلت لكم آ ن ف ا البوذي يدعو النصران يدعو اليهود يدعو هكذا س ا ح ة الدنيا مع ا ل أ س ف والمسلم يدعو إ ذ ا دعا ا ل م س ل م فليبشروا بالخير إذا لم يدعو هنا الأخوة ننصحهم ب ي ن يدعو ا ل د ع و ة ا ل ف ر د ي ة لا ي ج و لهم أ ن يزهدوا فيها أ و أ ن يهونوا من ش أ ن ه ا ش أ ن ه ا عظيم يكفيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما م ن ع و أ و ذ ي ما كان عندهم من سبيل ا ل د ع و ة ا ل ف ر د ي ة بل ي سبيل كل انبياء كيف كانوا ي د ع و ن يمشي يدعو يمسك هذا يمسك هذا يمسك هذا اذا و ج د ن في النوادي يدعو إ ذ ا استطاعوا هكذا فتح الله فيجتهدون أ ي ض ا في بث الكتب ونشر الاشرطه ع ن ي أ ن ا أ ذ ك ر لكم و ا ق ع أما حصلت لي بنفسي مع بعض إ خ و ا ن ا في تونس كان أ ح د الاخوه يطالبني بالكتب فقلت له أ ن ا قلت لكم الكتب لكن أ خ ش ى أ ن تحجز ويظن أ ن ه ا كتب خلاف على خلاف النظام او كتب إ ر ه ا ب ي ة أ و كذا فكان يقول لا باب التفاؤل لكن أ ن ا كتبت ل و ر ق ة داخل صندوق الكتب خطاب له ونصحته ب أ ن يكون صاحب خلق حسن و د ع و ة صالحه ة وأن يبتعد الشرع كما هؤلاء الذين بالجهاديين وهو مفسدون في الأرض فقط مختصرة فهذه لما استلمها بعض المسؤولين هناك في الدولة كلمة شأن ورقة مختصرة ورقة بعض يسمون أنفسهم وهم مفسدون هو فهذه في في فقط قرآها عجبت فنادى صاحب الموجه الي الخطاب قال خذ الكتب وادعو الى إ الله وانشرها ف أ ن ا قلت لكم كثير من المسؤولين مع ا ل أ س ف كما يقال عندهم مغلطين ناس مغلطين ه فيهم خير بل مسلمون أ ص ل ا ويطبقون ص ل و و ن ي ما يعرفون من دين الله عز وجل لكن مغلوب على أ م ر ه م في كثير من ا ل أ م و ر والمفسدون في ا ل ح ق ي ق ة لا يريدون ا ل إ س ل ا م حقيقا ة ل في كل بلاد الاسلام يعتبرون ق ل ة في ك لكن بلاد الإسلام طريقتهم أ ن يذهبوا إ ل ى ا ل د و ل ة و أ ن يحرشوها على اصحاب ا ل د ع و ة ج م ل ة هذه طريقتهم ة بالإخوة سأنصح كما ل ق لكم لا الدعوة الفردية الكتب أن وأن نشرات يذهبوا يجتهدوا في في يبيضوا بث وأن و صفحة ج عند و لا يمكن ان تقول يفرق الخير ي وإلا ك ي ع وقتا م س ك ي يعني ن الرجل ي ق ر أ ما ت ق ر أ ه انت ولا قرأ ر ب معشار ا م ما ق ر أ ت ه انت وعرفته ان يبينوا ا ل أ خ و ه عقيدتهم منهجهم السلطات لكن بعض إ خ و ا ن ن ا المسكين يعني في حجه ما عنده ح ج ة وضعيف يعني أ و ل شيء قلبه ضعيف في خور هذا يبقى دائما هكذا متذبذب يبقى دائما يؤذى ويتسلط عليه من يتسلط لكن إ ذ ا كان يخاطب هؤلاء ويدخل عليهم أ و إ ذ ا نادوه يتكلم بحجه قويه ولماذا أنتم تتابعوننا و أنتم تحاسبون أ ح ن اياهم و إ في خصومه وزيدهم و ن و ن ن ا هم لو وجدوا السبيل إ ل ى أ ن لا يتركوا منا أو ل اذن يجي ولا ا ن م لا فعلوا المهم إنسان يحتج. يحتج لكن كما قلت لكم بأدب. الله يحتاج يحتاج مرك شيخ الشيخ التسمي بالسلفية وأن السلطات يعني البداية هو حبروا صورة خلاص. لا ب أ س إ ذ ا ضيق عليكم هذا الجسم اتركه شيخ تشوش وتشوش ينبه بالنسبة قابول نبه القناة العوام منها و... إذا كان لهذه هل لك قبول عندهم نعم نبه. وإلا فلا عندهم نعم عم أدعوتك إ ذ ا ن ب ا س يقال أ ن ت ت د و م العلماء و لحوم مسموم الى ا خ ر ة فتضيع دعوتك فاذا كان ماشي في دعوتك و ر أ ي ت انك اذا تكلمت تعطل دعوتك ت ر ك ه م كما هم لكن ادعهم و ب ط ر ي ق ة ثانيه ة كما يكون تعمل مع الإنسان يكون ما الإنسان الدين ت أن جديد في ي كل كذلك الشيء عاملهم تحصيل علم شيء شيخ يعني نفس للأخوة طريق بنسبة يعني هل تنصح بالانترنت طبعا ا ل ط ر ي ق ة المتلى هي أ ن يدرسها للعلماء لا بد منها وكان س ل ف ص ا ل ح كما درس ا ل ص ح ا ب ة ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بل ب ي الله تعالى أ ا ث ل جبريل ل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم و ن ز ل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبه كي تكون منذرين ا ل م ن وقال علمه شديد القوى وهكذا فلا بد من ا ل ت ع ل م على يد الشيخ لكن إ ذ ا لم يجد و الشيخ ممكن أن يتعلم بعضهم على بعض اثنين ث ل ا ث ة مثلا في البيت كلهم ي د ر س و ن نصف س ا ع ة من ث ل ا م كتاب يكون أ م ث ل ه م الذي ي ق ر أ ويشرح ولو لم يكن ي عالما ن ي ع أ و طالب علم قوي لكن ما دام هو أ م ث ل ه م فلا ب أ س أ ن يدرس بعضهم على بعض حتى لا يموت العلم ل أ ن ه م ا ل آ ن ليسوا على الخيار يدرسون على هذا او على هذا هذا يقال أ ن ت ما عندك إ ج ا ز ة كيف تعلم هم ا ل آ ن مختارون بين مفسدتين لا بد من أ ن يقع أ و أ ن تقع إ ح د ا ه م ا ل ل م ت ق ع ا ل أ خ ر ى إ م ا م ف س د ت موت العلم وهو ط ر ف التعلم بحجة لا يوجد عندنا من ه منه مزكى و إ م ا أ ن يتعلموا على يده هذا غير مزكى لكن تعلم من أ ع ر ج ل أ ن غير مزكى لا بد أ ن يخطئ ف أ ن ت م ماذا تختارون شخصا أ ع ر ج وشخصا ميت تعرفون ل خفل ق ا ارتكاب ع د ة ميت هذا منه لكن يحس. يوم عشر عشرين كأنهم لا ما يكثروا يدخلوا خارجين ولا في المدينة لا لكن بد مكة يعني يدرسون يحس في في يصبح مثل ا ا كلما كتاب كتاب ثاني والذي يلقى عليهم يحاول أن يدرس يقرأ ما كتبوا العلماء المعتمدون في هذا الكتاب ب يلقي عليهم أنهم أن يقرأ يدرس يدرس في أو يستمع إ ذ اريد كان أ ش مسموع ما شبه ل يحاول يقلل ق ي يقع ه كما الأخطاء أن أحسن تفلسف شيخ شيخ ر منكم ن ص ي ح ة ل ل أ خ و ة ت ح ف ه م على السفر لطلب العلم ان هذا ه مطلوب ولم اثمن منهم يعني تكاسل في هذا الباب و ل ا ن اخشى أ ن تكون ف ت ن ة ف ت ن ة الدنيا ل ق يركض لساني وراء الدنيا وهي لا تسلم له زمامها بل دائما في قبلته امامه تسبقه وتتركه يلهث وراءها فال... الله تعالى الدار الآخرة مجعلها الذين في الأرض فساده والعاقبة يقول تلك علوم الملتقين ع إلى يرون في شك من كان من م س ط لطلب العلم وكثير منهم مستطيع حتى أ ن البعض منهم قد لا يكلف مالا كثيرا ل أ ن بعض المعاهد في الدنيا تقبل تكفر الطلاب كان يعد بصعوبة لكن ل من أ خ ل ص ن ي ة لله و س ل ك الطريق م س ت ق ي م ح ص ل ه الله ل أ ن الحقيقه الامور كلها بيد الله ويسلمون في أ م ر ه م لله تبارك و ت ع ا ل ويتركون السبل ا ل ش ر ع ي ة والله هو الذي يوفق ن ا بد من طلب العلم المكحول رحمه الله ر و ا ذلك عنه أ بدون و في سن ة صحيح في سننه يعني يقول ما تركتو م ح ل ة إ ل ا جئتها أ ت ي ت فلان في الشام وفلان في, في العراق وفلان في مصر وفلان في الحجاج وفلان في ن ج ل ما ترك محل ة فيها عالم إ ل ا و ا ت ه ا و ت ع ل م و ذ ل كان عبدا في ا ل أ و ل الله رفع قدره وكما قال ابن س ع و د العلم هذا يرفع المملوك إ ل ى مصافي الملوك شخاري الأسئلة بعض من تونس الذين قالوا ب أ ن هذا لا يجوز خلاف ا ل س ن ة هو قال أ ن ه ليس لديه غير هذا الحل ب ت ع ل ي م الناس ما يصلح هو ملان إمام جمعة يخطب يخطب؟ يخطب الجمعة, وزيد قبل الجمعة ما وسلم وسلم يعلم أن من بعيداً عن مسجده ومن يوم الجمعة لا الدرس كان خيرا الرسول الله الرسول الله أصحابه الكثير بعيدا لا يصلح يخطب يخطب يخطب في وزيد يصلح إليه عليه عليه يسكن يصلح يأتي صلى صلى قبل بل لسدقه إلى هو أو أن عن أن خطب سبق لو كان هذا حقا لكان أ و ل ى به هو الناس ما عندهم وسائل ي أ ت و ن الجبال أ و ا و د ي ة ا ل م د ي ن ة م ر ة في ا ل أ س ب و ع لكان هذا أ و ل ى به ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر فيه فلا تفكر فيه انت لن تكون سابقا إ ل ى خير وقف دونه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا سيما و أ ن ه ورد نهي خاص بهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل ختم الجمعه اين تجمع الناس وتكلمهم أ ن ا أ ق و ل إ ذ ا كانت خ ط ب ة و ا ف ي ة في هم العلم وفهم الوعظ جمع فيها صاحبها بين العلم والوعظ يكفيه ذ ا يكفيه يعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ذ ا كان في هذا كل يوم لا بد ان نلاحظ في جماعته أ ن ه م تعلموا شيئا وكان التوحيد في وكان في إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة أ و كان في طريق اداء ا ل ذ ك ا ء أ و في الصوم أ و في الحج أ و في ا ل أ خ ل ا ق وغير ذلك ما جاء به الدين هو يعمل برنامج في ر أ س ه أ ن الناس ينبغي ان يعرفوا هذه ا ل أ ش ي ا ء و أ ن ي ك و ن له ط ر ي ق ة و ع ظ ي ة بحيث يبلغ لهم ا ل م ع ل و م ة ب ط ر ي ق ة و أ س ل و ب لا يخالف فيه ا ل س ن ة ويكون مؤثرا ف ي ه س ي ت غ ي ر وضع الناس, الناس فيهم خير الحمد لله ووسط أ س ب و ع يعلم الموجود ليس من شرط أنه ي ش و ف ا ل غ الجمهور ش يشوف ي ا إ ذ ا جاء واحد وكان مواضع معه هذا ا ل واحد ممكن ما ما يدري ان الله يشتاح عليه ا ل ق ر ي ة هذا مجرد في تاريخ المسلمين ن قلب يرسل ر س ا ل ة إ ل ى و ل ي ا ل أ م ر و بين فيها المنهج و ا ل ع ق ي د ة لكن هل هو يعني من أ ه ل النصح أنا أسألكم يعني <تصفيق> أنتم أدر هذا يكون تعلمناه أنه هذا ي للعلماء لكن لماذا يشترك والذي ننصحه إ ذ ا لم يكن العلماء يكتب هذا الخطاب ويعرضه على أهل بعض أهل اهل ل ل ع م ذ وإذا ا كان أحسن ح ممكن يعني ت نفسه ده. على ذ ا ا ل ي يشاور من ع ر ض ع ل ي يشاوره يخاف ه خطابه استخار وإذا الله وجل لا وجل عز الشيخ أ ح د المساجد في البلاد أ م ا م ه قبر في ن ا ح ي ة ا ل ق ب ل ة لكن منحرف قليلا ً إ ل ى اليمين وهذا القبر لا يعلن صاحبه لكن بنيت عليه قبه ة لكن ا ملاسق م للصور من الخارج لا يصدق ان ا ء ا ل ح ه إنه م ر ا سؤال بالصورة الناس عن النظره ش ر ع ي قبل الخطبة أو بعدها ا ل ش ر ع ي ة تكون قبل الخطبه ة أو عند او ش مقصودة بعدها د أريدها ه إليها ا النظر أنا لكي يقول ينظر ر ي أو أ النبي انظر ل ب ي صلى اليك ه انه احرى أ ن يؤذن بينكما هل في البرتقال ز ك ا ة والحديث ليس في الخضروات ز ك ا ة وكل هذه ليس فيها زكاه انما هي في محاصيل ا ل ز ر ا ع ة ا ل م ع ر و ف ة من الحبوب هذا الوالد لباس المراه لل... لباس ا ل أ ب ي ض عند ا ل قدوم الحج هل فيه تشبه بالرجال بحسب علاج الناس قد يكون لباس الابيض هو ع ا د ة الناس يقول لك ان ي ك ا ن عندنا نحن ويسمى بالحيك و ش ب ه ملاء وليا ا ولدري الذي أ لكن ا عندكم ل ان يكون ش ب ه ا س ا ل ذ ي عندنا لكنه قريب منه في يشبه لكن الابيض أ ا و ليس ه ا لدينا مثل ا ل ا ت ن ة ل ك ن ا ل أ ب ي ض ل ل ن س ا ء لا يقلل ا فيهم تشبه ا نحن عندنا نسي بتشبه من م ك في السعوديه ن ا هو يعتبر تشبه يعتبر لا ك ن ل ح ق يقلل ة ا أ م حدام ر واسع ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س من لم ل يحدد و ا معين ل ل ن س ا ء و ح د ي ث الغربان لا يصلح ن أ ه قال النساء يلبسن اللبس الاسود لان هذا حصل هكذا اتفاقا حديثه عين لا يؤخذ منها تحريم ب تنبه على النساء فقال ع ل ت ه ي و ماذا معربة ت تعمل طبعا ً أ ن ا كنت خطيب م س ج د و ت ح ب ك و ق ا ل ا د ع و ة فكان م ر ارتاح و د ي م ا يمدحنا مع ا ل ت ب ر ي غ خليته في نيته و إ ل ا هذا يقال في ت و ر ي ا ل ج ا ئ ز ه لا شك ف ي ل ف ظ ة ما نعرف أ ص ل ه ا و ا ل أ ص ل في هذه ا ل أ ل ف ا ظ ك ا ل أ ص ل في العادات وغيرها ما يمنع شيء منها إذا كذلك أصلها معناها الفاسق عرف عرف حقيقة أن ثم عرف معناها بعض د ق ا سنذهب لكي ن ت ح د ل عن الحجاج أ ن ا ح ن نتحدث عن كتابه ح ر ك ي ة كشفها ربي ب ر ي ة و كتاب خ ر ف حركي الحركي يرون ليس بأن من ب حركي قد يكون فقيها لكنه جامد كما قال ذلك الشانئ للعلماء م ك ت ب ة م ت ن ق ل ة لكن يعني يصف أ ح د العلماء في بعض ل ي س وهم ا حركيين ن ل أ يتحركون لكن ا ل ح ر ك ة التي يقصدونها هي ا ل ح ر ك ة ل م و ا ج ه ة السلطان ب ط ر ي ق ة الخوارج أ ي تهيج الناس ضد السلطان ويبث وعيه فيها للناس ي ق و ل هذا حركي بمعنى يتحرك لاسقاط الحكام ب ط ر ي ق ة ما ومن كان يبث في الناس العلم ويعلمهم قالوا هذا جامد غير حركي ومن يقول ا ل ح ر ك ة ه ذ ا الحركة التي مسار حياة الناس ولو عن طريق الخروج والفتن والسلاح وما ولو إلى ذلك تغير طريق عن فكل من ينتهج النهج السياسي بمعنى يركز ويبالغ في ا ل د ع و ة ا ل س ي ا س ي ة أ م ا م الجماهير التي ت ج ي ب لتتعلم في المسجد مثلا ويهيئ ضد ح ك ا م ق ل و حرك كل الشفاعه ينكر ا ل ه ومقارب. على كل حال ذكرت كلام نقيم خلاف هذا ك ل انهم م أ ر ا د و ا التبرك وما أ ر ا د و ا الشرك الاكبر ل ثم ع ن الشرك ا ل ي شيخ هو أ ص غ ر هم ارادوا أ ان يعبدوا ذات أ ن و ا ع أ ر ا د و ا ان يعلقوا بها ا ل أ س ل ح ه تبركا بها وهذا يحتمل هذا, يحتمل. لكن ما رده هو لا الأسرار. هذا النصف الأمور التي الأكبر الأسغر لا يقال الشركة الأكبر إلا واضحة الله تحتمل أنه بقرينة يسمى يكبرك